هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع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 مذكّر لست عليه بمسيطر إلا من توالى وكفر فيعذبه الله فيعذبه اللَّهُ العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم